جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف هاتف رقم 065668443 وفاكس 065668714 ستة, ستة, ستة الشارقة.